هذا الكتاب يرحمه الله هذا الكتاب له قصة طبعه صاحبنا الخديم الدوير الشاوي سنشوقي مثل كتابه هذا الكتاب يقرر عقيده المشركين ما بيزيد على أنه يعني يثبت عقيدة المسلمين التي هي تؤكد عقيدة المشركين ولا إن من خلق الشماوات والأرضى فقلت أنا لذاك الرجل أبلغ المؤلف هذا الكتاب لا يفيد إلا إذا ضمنت إليه توحيد الألوهية توحيد العبادة توحيد الاسماء والصفات ولا إشتفت ان الله هو خالق الكون البشر كله إلا من شذ من الداريين والملاحظ بفطرتهم التي فطرهم الله عليها يؤمنون بهذا الذي تضمنه هذا الكتاب وشو هذا الرئيس هذا كان هناك في دير الزور رجل يمشي ويعني لعابه يسيل ربما لبث بتول ودجلاشه تكشف عن عورته هذا لا تنكر عليه نحن نعرف من هذه الحقائق الشيء الكبير فالأخوان المسلمون في دمشق يقرؤون كتاب ثق السنة لسيد سابق ولغا تعرف سيد سابق كان من خواص جماعه حسن بن رحمه الله كتاب هذا في دمشق يقرأ لماذا؟ لأن الدعوة السلفية في دمشق قائمه على ساق وقدم ويؤيد من يدعو إلى الدعوة السلفية هذا الكتاب هو الألباني أما في حدا مدير زور هذي بيقرأوا هذا الكتاب وحابي نفس الأخوة المسلمين على صراطين قير ما هو مرة كنت مدير زور هذه القصة إنك تعرف أن التنظيم الآن اللي عم نتحدث فيه لكن في ما هو أهم من ذلك الكثير التوحيد معنى فاعلم أنه لا اله الا الله جماهير المسلمين من الأخوة المسلمين فضلا عن غيرهم لا يعرفون معنى هذه الكلمة الطيبة كنت مره سهرات في بلده سبق ذكرها أنفة دير عطية وإذا بدل أن يطرق الباب يطرق النافذة وهي على جده من الشارع فخرج المضيف اللي كان جالس معنا لينظر من الطريق وإذا نسمع صوت ترحيب بالق آلا وسهلا ومرحبا إلى غري نحن نجال في ما كدنا نصدق من هذا الضيف الكريم اللي بدأت يدخل علينا الآن وإذا به لما دخل فوجئت به كما فوجئه به وجلس تجاهي بلا تشبيه مثل أنت لكنه ماذا فعل ما فعل أنت مثل وجهت سؤال صار يسجد يسجد على الأرض يعني يوهم الناس الجالسين انه هو مو بها الدنيا اللي عنده عايشين فيها هو مع الله هو راك ساجد الآخرين وفوق هذه الهوبة اللي هي بسموه عنا بالشام صار يخي كلام ما ايش معنى بيض بي تنجان ومالحكا يعني شو بيقولوا النحويين يعني جمده غير تامي جمده غير تامي ها؟ لا محل لنا رغب انا عرفت الرجول انه عم دجير الحاضرين وهو جارنا انا كان لي دكان ساعاتي بصلي ساعات جنب مني مسجد عمره ما دخل مسجد دائما يقعد مشعيد زاويه من مسجد قال لي مشاهد الجامع جامع يقعد عيونه صفراء الله اعلم من كتر ما بيشرب حشيش في رمضان علنا بيشرب سيجاره ولا حدا بيعتذر عليه اطلاقا هذا من رجال الغيب واصل يعني ها واصل نعم واصل ولكن الى جهنم <تصفيق> المقصود فهو بيعرفني وانا بعرفه لذلك لما وقف بصره عليه فهم حاله انه غايب انا ارسلت كلمه شاتا <تصفيق> انوالها اي نعم الايه الكريمه <تصفيق> أي نعم. انا الي نعم الا ايش <تصفيق> لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبدأت وقال من هو المؤمنون العمل الصالح إلى آخره كلام طويل جدا بعد ما انتهيت من محاضرة أنا فهمت أنه صاحب الدار المضيف مغرور مخشوش بهذا الرجل يؤمن بأنه فعل رجل صالح بعد ما ألقيت المحاضرة شو بيخلي بقولي والله يا أستاذ نحن فيك كنا من قبل ناتقيب لكن عنا شيخ هنا كان اسمه الشيخ عبدالقادر إيش عبدالقادر نسيت والله المهم درس في الأزهر الشريف هالشين سنة يا أستاذ أديشوا على طريقة صافا كذا فيه كله توقع عشرين سنت إجا وصار يعيه الناس ويرشدهم ويعلمهم يلقي دروس في المسجد وسهرات في المجالس الى اخره قال من المرات عطام درس قال لنا إذا شفتم إنسان بسب الله بسب الدين ما بصدي معلق الصليب في رأبك أصحب تنكر عليه. هذا بكون رجال الله الحجر هذه ما بأجبك بفجك الحجر هذي ما بيعجبك بفجك أصفة تنقل تنقل من جملة ما حكال من أذلي القوي في اقناع الجمهور المضلل من أمثال هذا الشيء قال كان هناك رجل من كبار العلماء الأفاضل يطوف على الأسواق كمحتسب يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر فوقف على دكان البقال. وإلى بيه يراه يبيع الحشيش المخدر فأنكر عليه ونهره إلى اخره ما تخشى الله، ما تتخذ الله إلى آله لسه ما أكبر صار كالبهيمة لا يعي عن شيء معه تلامتكم فوجهوا بهذه الظاهرة العجيبه ساقوا كما تساق الدب هذا الرجل العالم الفاضل بسبب أنه أمر ذلك الرجل بالمعروف نهى عن منكر بطبيعة سحال تلامستون يغاروا على شيخهم بدون يشوفوا العلاج صاروا يسألوا دلوهم على رجل يسمى بدون الجلاحين يعني من اهل الظاهر والباطن الباطن تعرف عنهم شيء دول لا. لا اهل الظاهر تعرف لا اهل الباطن <تصفيق> راه لعنده حكوله قصة أنتم أصبتم برجل من أهل الله هذا البقال رجل من اولياء الله ولذلك أصيب عالمكم بما أصيب لازم تهدوه وتروه لعند هذا الولي تسترضوه لحتى يصيب قلبه على عالمكم إذن بيرجع حاله ولكن هذا كان يقول لك انني اقول لك انني اقول بالولي الحشاش اقول الرجل العالم اقول الولي الحشاش اقول لك يعني اقول لك انني يشرب لك انني اقول لك انني اقول صاروا يتدخلوا عليه ويترجوا انه انت بتعرف انه شيخنا عالم فاضل كذا قامل المعرورنا يا منكر بس ما تأوذه ومش عارف مقامك هيك قال له لذاتي ذور جناحين فما جالوا به حتى الطابع قال بالولي حشاش على العالم الفاضل مثل واحد كان فيه سيخة وعرفوه طرمته بوضعه فبدا هو بدوره بقى يعتذر للولي الحشاش لسه ما كملت الوصفه رجل الولي الحشاش يقول الشيخ يا شيخ انت بتظن انه انا فعلا بيع حشيش مخدر انا بيع حشيش مخدر ظاهرا اما حقيقه وباطنا اي انسان محشش فعلا بياخذ قطعه صغيره من الحشيش يبطل الحشيش أجل مبقى الشيخ القريب دير شفتوا هذا رجل شاف العلم بياء حشيش مبلو هذا حرام لكن حقيقة خلاف الظاهر لذلك لا تنكروا على هدون الجماعة الدراويش رئيس الاخوه المسلمين في دير, في في دير الزور كان يؤمن باحد هؤلاء المجاذيب اللي حال من أولياء الله العالم الإسلامي اليوم يوجد من أمثال هؤلاء شيء كثير كثير جدا وين التنظيم هل بفقه المسلمين أولا بمعرفة شهادة لا إله إلا الله وشهادة الثاني وأن محمد رسول الله والمشهادة الأولى تستوجب إبادة الله وحده لا شريك له وما ينظروا للأولياء والصالحين ما يقضوا الشموع ما يجب توصلوا بهم أصلاً إنه ما يجوز الإشتغال في كل هذه المسائل لا تبحث في مراكز الأخوان المسلمين وفي اللي بيسموه سرايا ولا شو عضهم هذه قضايا لا تبحث فايش فائدة ما رشل في هذه التنظيمات لذلك أنا قلت التنظيم الآن هو ينبغي أن يدور على تعليم المسلمين دينهم قبل أن يدخل فيه ما دخل من انحراف سواء في العقيدة أو في العبادة أو في الأخلاق والسلوك هذه الجوانب اليوم قل لما تدرس في الجماعات الأهزاب